ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الابل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها تفت��를 روائح ويهان لا ازكى ولا اطيب ويا شتو الطير في البستان لا هند ولا روائح لا ازكى ولا اطيب ويا شتو